ما أحوجنا إلى أن نحيي القلوب ما أحوج المؤمن إلى أن نحيي قلبه فيعلقه بالله تعالى والقلب إذا تعلق بالله وتفكر في مخلوقات الله واطمأن إلى ذكر الله بلغ الإنسان في التجارة مع الله مبلغا عظيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله مأن القلب بذكر الله استضاء القلب بنور الله عاش القلب مع التفكر في مخلوقات الله تعالى لكن هذا يحتاج إلى مجاهدة الشيطان مصلط على القلب لأنه يعلم أن القلب إذا مرض خفت ضوء الإيمان فلذلك يتسلط على القلب بالذنوب كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون نحن الآن نرى رجلين وامرأتين كلاهما يصليان لكن واحد صلاته يعيش فيها روحانية عظيمة يذوق فيها طعم الإيمان يتذوق فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا يا بلال بالصلاة وآخر يصلي ولا يدري ماذا صلى ونجد أمرأتي إحداهما تصلي وهي خاشعة تتدبر القرآن وتتأمل وقوفها بين يدي ربها جل وعلا والأخرى تصلي وقلبها في السوق ها؟ أو غير ذلك هؤلاء كلهم في المسجد الرجل هذا والرجل هذا والمرأة هذه والمرأة هذه بماذا اختلفت الأعمال بحياة القلب بحياة القلب انظروا إلى رجلين أحدهما يبر والديه ويصل أرحمه من عجل الله إذا أمره والده يجعل ذلك عبادةً يتقرب بها إلى الله وكذلك والدته وهو دائما يردد رب ارحمهما كما ربياني صغيراً ويعلم وهو يقوم بهذه الأعمال أنه يسد الدين ويحمد الله عليك الحمد لله الذي أعانني على سداد هذا الدين الحمد لله يستشعر عظمك هذه الأعمال ورجل آخر عندما يأمره والده أو والدته يؤدي هذه الأعمال لكنه لا يستشهد. نقول نصبر عليهم يا رجال شيبان. فآخر عمارهم الله المستعان أمدفناهم ولا دفنونا طيب هل هذا مثل ذلك؟ كلاهما ينفذ الأمر والده لكن بصلاح القلب والتجارة مع الله لا يستوي عمل هذا وعمل هذا.